إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله ام تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسقى قوم من قوم، لا يسقى قوم من قوم عساي. يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسن الفسوق بعد الإيمان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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى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 ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعماركم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا